بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خُلِقَ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِدٍ وَالسَّمَاءُ إِلَاتِ الرَّجْعِ وَالأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي হল আফ্র হু কী খ 114. ونعلم الجهر وما يخفى 115. ونيكفرك لليسرى 116. فذكر إن نفعت الذكرى 117. سيذكر من يخشى 118. ويتجنبها الأشقى 119. الذي يصلى النار قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ سْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى